محمد الرسول الله حي على الصلاه حي hayya 'ala al-falaah hayya 'ala al-falaah Allahu akbar Allahu akbar la معا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم